إذا السماوات فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بوثرت وإذا القبور بوثرت علمت نفس ما قدمت وأخفرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم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 يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغاض كما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوما لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيء أو والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيء أو والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله